لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أحسب أن لم أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلقتح حَمَلَ العقبه وما أدراك ما العقبه فك رقبه أو إطعام فِي يَوْمٍ في يوم يتيماً ذا مقربه أو مسكيناً ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة